قال رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة وعشرون في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن وهذه القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود العظم في علم التفسير وذلك أن القرآن محتمل على علوم متنوية وأطناس جليلة من العلوم فعلى العبد أن يعرف المقصود من كل نوع منها ويعمل على ويعمل, ويعمل على هذا ويتتبع الآيات الوائدة فيه فيحصل المراد منها فيحصل المراد منها علما وتصديقا وحالا وعملا فأجل علوم, فأجل, علوم فأجل, علوم فأجل, علوم فأجل علوم القرآن على الإطلاق عن المستوفيد فأجل علوم القرآن على الإطلاق عن وما لله من اجزاء الكمال فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليها أقبل عليها فإذا فهمها وفهم المراد, وفهم المراد بها أثبتها لله على وجه لا يماثله فيه أحد وعرف أن أنه كما ليس لله مثيل في ذاته فليس له مهين في صفاته وامتلا قلبه من معرفه ربه وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته فان القلوب مجبوله على محبه الكمال فكيف بمن له كل الكمال ومنه, ومنه جميع النعم الجزال ويعرف ان اصل الاصول هو الايمان بالله وان هذا الاصل يقوى ويكمل بحسب معرفه العبد بربه وسبه لمعاني قشاته ونعوثه وامسلاء القلب من معرفتها ومحبتها وإذا يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه واعماله فإن هذا هو اصل العلم واصل التعبد ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم ومع هذا العلوم وبلا وصفاته وبما له من صفات الكمال والجلال والإحسان لأن الله سبحانه تدور صفاته على الكمال المطلق والجلال العظمة والإحسان ثم بعد ذلك صفات الرسل عليه الصلاة والسلام وما جبل عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الاعمال وهو النوع الثاني ومن علوم القرآن صفات الرسل, الرسل وأحوالهم وما جرى لهم وعليهم مع من وافقهم وخالفهم وما هم عليه من الأوصاف الوافية فإذا مرت عليه هذه الآيات عرف بها أوصافهم وازدادت معرفته بهم ومحبته ومحبتهم وعرف ما هم عليه من الأخلاق والأعمال خصوصا <تصفيق> إمامهم آه. خصوصا إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم فيقتدي بأخلاقهم وأعمالهم بحسب ما يقدر عليه ويفهم <تصفيق> أن الإيمان بهم كمامه وكماله معرفته التامه بأحوالهم ومحبتهم واتباعهم وفي القرآن من نعوتهم الشيء كثير الذي يخشير الكثير وفي القرآن من نعوتهم الشيء الكثير الذي يحصلون بيه. الذي يحصل به تمام الكفايه ويستفيد ايضا الاقتداء بتعليماتهم بتعليماتهم الاليه ورشاداتهم من الخلق وحسن خطابهم وحسن خطابهم والقوا ولا جوا... ولطف... جوابهم ولا قص جوابهم صبرهم فليس فليس القصد من قصصهم أن تكون ثمرا من, من قصصهم فليس المقصود من, من قصصهم أن تكون ثمرا وإنما المقصود أن تكون عبرا ومن, ومن علوم <تكلم> لقوله تعالى لقد كانت في قصصهم عبرة لأولي الألباء والعبرة فيها القصص فيما تهيئ أولا من اسمها والشاهدين والأحلافين في إعبار الحب وكي يدعون الله ويتحملون في الدعوة ماذا يتكمله الا بالكامل وطول الثاني العبر بما جاءت من أبوانهم وأنهم لم يتفصلوا بل وخاتموه. وعلي صحيح البخاري اول رسول اخره الله على الارض ليس إلا في قومه الف سنه الا حسن العالم قال الله تعالى واني كلما دعوتهم لتغفر لكم جعلوا عوام العرب في عالمهم واتقوا ثيابهم واصرفوا من وجهه انتهى حالة رصم ومن جهة حالة الموصلة ليك فإذا دعون الله لا نعلم أن من الله في أول لحظة فاللابط ان نعطل لأنه أنت حقا تحق وإذا يأت أو تحق أو هؤلاء في آيات لما الثالثه لمتعيذون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا <تصفيق> ما عذابه ربكم بدكم لانهم يتقون نعم ومن علوم القران علم اهل السعاده والخير واهل الشقاء والشر وفي معرفه وفي معرفته لهم ورائسطهم ونعوتهم فوائد فوائد الترغيب في الاقتداء في الاقتداء بالاخيار والترغيب والترهيب من أحوال الأشرار والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء وبيان الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم وأولئك إلى دار الجحيم ومحبته ومحبة هؤلاء هؤلاء الانقياد الأتقياء ومحبة هؤلاء الاتقياء من الإيمان كما أن بغض أولئك من الإيمان وكلما كان العبد وكلما كان العبد أعرف بأحوالهم تمكن من هذه المقاصد ومن علوم القرآن علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة على أعمال الخير وأعمال الشر وفي ذلك مقاصد جليلة وفي وفي ذلك مقاصد جليل جليلة الإيمان بكمال عدل الله وسعة فضله هنا فاهم شنقول من يعني الايمان ففاض عندكم رصاد يعني نما مقاصد وفي ذلك مقاصد جليله الايمان يعني منها الايمان نعم وفي ذلك مقاصد جليله ها اين نعم اتحمل الايمان بكمال عدل الله وتعالى فضله والايمان والايمان باليوم الاخر فإن تمام الإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما يكون فيه والتغيب والترهيب بالرغبة في الأعمال التي رتب الله عليها عليها الخير الجزيل والرزاء الجزيل التي رتب الله عليها الجزاء الجزيل والرهبة من ضدها ومن علوم القرآن الأمر والنهي وفي ذلك مقافد جليلة معرفة, معرفة حدود ما أنزل معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإن المكلفين مكلفون، فإن المكلفين مكلفون بمعرفة ما أمروا به، وما نهوا عنه، وبالعمل بذلك، والعلم سابق للعمل، وطريق ذلك إذا مر عليه نص فيه أمر بشيء عرفه وفهم ما يدخل فيه وما لا يدخل، وحاسب نفسه. هل هو ك... هل هو قائم بذلك كله أو بعضه أو تاركه فان كان قائما به فليحمد الله فليحمد الله وسيناله وسيناله و... و... ويسعده السبات والزياده من الخير وان كان مفرطا فيه فليعلم أنه مطالب به وملزوم به فليستعم فليستهم ك فليستعم... فليستعم... فليستعم... فليعلم انه طالب به فليعلم انه مطالب به <تبقى> فليعلم انه مطالب به فقراه مفرط لا مقص لا مفرط من كان مفرطا فانه على واحد هل يستعين الله على فعله وليجاهد نفسه على ذلك وكذلك في النهي ليعرف, ليعرف, ليعرف ما يراد منه وما يدخل في ذلك الذي نؤنه الله عنه ثم لينظر في نفسه ثم لينظر إلى نفسه فإن كان قد ترك ذلك فليحمد الله على ذلك ويساله أن يثبته على ترك المناهي ويسأله يجوز يجوز مضمون صوبه وجه هذا في ويسأل مضمون صوبه لا وإيش لا يا علي. ويسأل عليه يعني, يعني يسأله. فليحمد الله على إيه على ذلك إيه إيش بعد ويسأله, ويسأله معطوف عليه صح مضمع. فليحمد الله على ذلك ويسأله أي يثبته على ويسأله إيه أنا فهمتك فليحمد الله على ذلك ويسأله أي يثبته على ترك المناهي كما كما يسأل كما سأله كما سأله على الثبات على كما سأله كما سأله كما يسأله على كما يسأله الثبات الثبات على فعل الطاعات كما كما يساله الثبات الثبات على فعل الطاعات وليجعل الداعي على على الترك الداعي له وليجعل الداعي له على الترك امتثال امتثال طاعه الله امتثال طاعة الله ليكون تركه عباده كما كان فعله عباده وإن كان وان كان غير تارك له فليت إلى الله فليت فليت إلى الله منه متوابة جازمة وليبادر ولا تمنع ولا تمنع الشهوات الدنيئة ولا تمنع الشهوات الدنيئة عن مجانبة ما تدعو إليه النفوس الأمارة بالسوء نفس نفس نفس على مجانبة ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء فمن كان فمن كان عند فمن كان عن هذه المطالب وغيرها عاملا على هذا الطريق فانه ماش على الصراط كما كان فمن كان عند ها... عند هذه فمن كان عند هذه المطالب المطالب وغيرها عاملا على هذا الطريق فإنه ماش ماش على الصراط المستقيم ندنا على هذه الطريقه فمن كان عن هذه المطالب عند وغيرها من هذه فمن كان عند هذه المطالب وغيرها عاملا على هذه الطريقه فانه ماشي على الصراط المستقيم والطريقه المثلى فيما عليه من الاسترشاد بكتاب الله وحصل له بذلك علم غزير وخير كثير القاعده الثلاثون <تصفيق> أو إلى تلاشون. ثم قاد إلى ما كان ذلك على الذي عندنا فهو مسيط ولا ربكين. وما كان لغزا؟ لأنك تقول بعض يعني الحديث لي. نعم. نعم. لحظة قائدها المؤلف رحمه الله بين أن علوم القرآن متعددة متنوعة في كل علوم فيه علوم العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وهذا علاها وأسلها العلم برسله العلم باليوم الآخر العلم بأحكام الله الشرعية وكذلك الحونية العلم بالجزاء والعلم مع نماغة المؤلف العلم بما في الكون مما يدل على, على كمال الله عز وجل ورحمته وسعه نعم إنما عندنا أن الخير والشر يعجل أننا نتصف بما تصفوا به لما الخير ما الشر نعم القاعدة الثلاثون أركان الإيمان بالأسماء الحسن ثلاثة إيماننا بالإسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به وبما تعلق به من الآثار وهذه القائمة العظيمة خاصة بأسماء الرب والتي في القرآن من ال... والتي به والتي في القرآن والتي في القرآن من الأسماء والذين الذي مبشور والذي في القرآن من الأسماء الحسنى ما اللي في القرآن ؟ أظنه هو في القرآن مطروح وفي القرآن، وفي القرآن من الآثناي الحسنى ما ينفيه، ما ينفيه ثمانين اسما عن، ما ينفيه عن ثمانين اسما كررت كررت في آيات كررت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام كما تقدم بعض إشارة إلى المناهج كان في القرآن مثله. <تصفيق> واحد مائة ثمانية, واحد ثمانية. يعني وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسماء الحسنى المتعلقة بالخلق، المتعلقة بالخلق والأمر والسوابق والعقاب، فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم وذو علم, علم عظيم محيط. محيط بكل شيء قدير ذو قدرة وقوة عظيمة وبيق ويقدر على كل شيء ورحيم وذو رحمة عظيمة ورحمته وسعت كل شيء والثلاثة متلازمة والاسم دل فل فالاسم اسم دل على الوصف وذلك, وذلك دل على المتعلق فمن, فمن نفى واحدا من هذه الأمور الثلاثة فانه لم يتم لم يتم إيمانه, ايمانه باسماء الرب وصفاته هو الذي هو اصل التوحيد الذي هو اصل التوحيد ونكتفي بهذا بهذا النموذج ليعرف الأسماء الاسماء كلها على ليعرف الاسماء ليعرف ان الاسماء هذا النمط علينا هذه هذه الشهوة الثلاثة فيما إذا كان الاسم متعبدي مثل السميع والعليم والخلاق ومأخذ أما إذا كان لازما فإنه يؤمن اكان الإيمان بالاسم والصفح فقط فمثلا الحج تؤمن بأن بهذا الاسم الحج اسم من اسماء الله وتؤمن بأنه ذو حياة وهذه الرياح اقصى صفه لكن ما لها اقصى تتعلق به لان هذه صفه الهادمه لا تتعدى موقوفها من الذي أنكر جلايه الاسم على الصفه لما كذبت قال من نؤمن بالاسم بدون ان يكون له صفه فهو سميع بلا سمع وبصير بلا بصر نعم ويدعون ان الله سميع بذاته لا بصفة هي الثلاغ عين بذاته لا بصفة هي الثلاغ الفائدة من؟ يعني او قاعدة الحادية والثلاثون، لكن ربوبية الله في القرآن على نوعين، عامة و خاصة. في القرآن لف الروبوبية، الروبوبية الرضى ومتعلقاتها ولوازمها، وهي على نوعين. ربوبية عامة تتدخل فيه المخلوقات كلها فردها وفاجرها المكلفوها وغير المكلفين حتى الجمادات وهي انه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدميرها وايطائها ما تحتاجه او تضطر اليه في بقائها وحصول منافعها ومقاصدها فهذه التربيه لا يخرج عنها احد والنوع الثاني في تربيته لأطفيائه وأوليائه فيربيهم بالإيمان الكامل ويوفقهم بتمييزه وي ويكمله بالأخلاق الجميلة ويدفع عنهم الأخلاق الرذيلة ويؤثرهم للوسرة ويجنبهم العسرة ويجنبهم العسرة وحقيقةها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر من كل شر وإنالة المحبوبات وإنالة المحبوبات العاجله والآجلة وصرف المكروهات العاجلة والآجلة فحيث وصرف المكروهات العاجلة والآجلة فحيث أطلق اطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول مثل قوله رب العالمين وهو رب كل شيء ونحو ذلك وحيث قيدت بما يحبه ويرضاه او وقع السؤال بها من الانبياء واتباعهم فانما المراد بها النوع الثاني وهو متضمن للنوع الأول ولهذا تجد اسئله الانبياء واتباعهم في القرآن بلف بلف الربوبيه غالبا فإن مطالبهم كلها داخلة في تحت داخلة تحت ربوبيته الخاصه ليحفظ ليحفظ ليحفظ ليحفظ العبد هذا المعنى النافع ونظير هذا المعنى الجليل أن الله أخبر في عدة آيات أن الخلق كلهم عباد عباده وعبيده وعبيده أن أن إن, إن كل من في التماوات والأرض للهات الرحمن عبدا فكلهم مماليكهم وليس ل... وليس لهم من الملك والأمر شيء ويخبر في بعض الآيات لعبيده أن أن عباده أن عبادته بعض بعض خلق ويُخبر في بعض الآيات مسوح مسوح شنجهم أن عبادهم بعض خلق هي مسوح أن عبادته أن عباده, أن عبادة ويخبر في بعض الآيات أن عباده بعض خلقه كقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على أرض هونا ثم ذكر صفاتهم الجليلة عليه الله, الله بكاف ده قال وفي قراءه عده سبحان الذي أسرى بأبه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فالمراد بها هذا, هذا النوع. فالمراد فالمراد بها فالمراد بها بها بها النوع فالمراد بها فالمراد بهذا بهذا النوع نعم. فالمراد بها بهذا النوع من قاموا بعبوديه الله واخلصوا له الدين على اختلاف طبقاتهم فالعبوديه الاولى يدخل فيها البر والفاجر والعبوديه الثانيه صفة الاب صفة الأبرار، ولكن الفرق بين الروبوبية والعبدية أن الروبوبية وصف الرب وصف الرب وزعله، وصف الرب وفعله والعبدية وصف العبيد وفعله وفعلهم وزعلهم. إذن، هذا معلوم وما جاء في الف aides أن الروبوبية على نوعين والعبدية على نوعين. ضربوا عام و... المحقق يا عام انا هو وديئه في حاله هو وديئه في حاله وشكرا انا وديئه اني إن إنآ طاعة الله أَو حَاطُجِ لأها وقالت وقد plotted كامل في قوله تعالى إرافقه من النار العالمين الآonsieur رفقه تعیون فهsold يءما ظهاته بتصمد وعناب به طب Desktop الذي إليه SMITH عن الأرض يا عبادي كل حجاره لمستها طبعك عالم حمد اين العباد من عالم خاصه بس تحت جمال الدرخ ان يلا يا طلاب وطالبات America نعم والله الخطوط اللي ما تطابق هاي اللي اتوتوا هي من ايجادي ذكر نعم طيب فكان اجتهادك ضروري انك الا اذا زادت يا عليه الله والسلام نعم ما يبنى على ان الشيخ يرى ان قراءه وأن هناك قراءة ثانية باتنا. هذا في المصحف. وهناك. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. شعر. شيخ مثل هذا ما يكون يفيد ان عباده او تفيدك اولا المؤلف رحمه الله يعني مسحها فتكن يفيده ويعتبر الى حياه ان عباده صافي القاعده الثانيه والثلاثون اذا امر الله بشيء كان ناهيا عن ظله وإذا نهى عن شيء كان أمرا بغضبه وإيانا على نفسه أو على أوليائه وأصحابه من في شيء من النقاء كان ذلك إثباتا للكمال وذلك لأنه لا يمكن لا يمكن انتزاع الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل كان نهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن العقوق والقطيعة وحيث نهى عن الشرك والصلاة وحيث نهى عن الشرك والصلاة إلى أصلي خمشك أين عمون والهغومة عن ترك الصلاة وعن الحام والعزل ثانيها مع الشباب وعن ترك الصلاة وترك الذكاء وترك الصوم فخال الحد وعن فوق وحيث منها عن الشرك فصل 33 وان افرت الشرك الشرك او وكفر او الشرك عمي. وحيث نهى عن الشرك ووضاعت الصلاة إلى آخر المرثورات كانها من ربك. حديث السجى. الصلاة. الصلاة. ان يقول ذلك سيدنه انه ترك الصلاه انه اضاع نقول يعني يقول عليه فعل وحيثونها عن الشرك واضاعه الصلاة الى اخر المذكورات كان عامرا بالتوحيد وفعل الصلاة إلى إلى, الى الى الى اخرها وحيث امر بالحمد وحيث امر بالصبر والشكر واقبال واقبال القلب على الله والانهه والانه إنابة ومحبة وخوفا ورجاء كان نهيا عن الجزاء والسخط وكفر النعم وإعراض القلب عن, الـ عن, الـ عن الله في تعلق هذه الأمور بغيره وحيث نهي عن الجزاء وخذاء النعم وكفر, وكفر عن وغفلة القلب كان آمرا بالصبر إلى آخر المذكورات وهذا ورد وهذا وارب مثل والا فكل فقل الأوامر, الأوامر والنواهي على هذا النمط، وكذلك المدح لا يكون لا يكون إلا بإثبات الكمالات، فحيث اثنى على نفسه وذالك فذلك، تنزيه ولتر تنزيهه عن تنزهه عن النقائص والعيوب كالنوم والسنه والسنة واللغوب والموت. وخفاء وخفاء شيء في العالم من الاعيان والصفات والاعمال وغيرها والظلم فلتضمن, فلتضمن ذلك فالتضمن الثناء عليه بكمال حياته عليه بكمال حياته وكمال قيوميته وقدرته وسعة علمه وكمال عدله لأن العدم المحض لا كمال فيه حتى ينفى تكميلا للكمال وكذلك إذا نفى الله عن, كتاب عن كتابه الريب والاختلاف والشك, والاختلاف والشك والاخبار بخلاف الواقع كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب واشتماله على الأحكام والانتظام التام والصدق الكامل إلى غير ذلك من قصة كتابه وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذب والتقول والجنون والسخر والشعر والغلط ونحوها كان ذلك كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي وله ولكمال, ولكمال عقله ولذوال كل ما يقدح في كمال نبوته ورسالته فتفضل هذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها كان خيرا كثيرا الله أعلم من رحمه الله يقول ذلك قائدا ان الله اذا امر بالشيء كان نهجا عن فرق ذلك الشيء الذي يعبر عنه بغذة وإذا نهجا عن شيء كان أمر بترك ذلك الشيء نعم وهذه القائدة ليست على عمومة من استفر فان, فإن فرك المستحبات المنجوبات لا يستلزم ان يقع الإنسان في النهي ولهذا لا نقول ان ترك المستحب مقروء فالمقروء الشيء والترك المستحب شيء نعم اذا كان الامر واجبا كان تركه حرام واما اذا كان الشيء مستحبا فانه لا يلزم من تركه ان يقع الإنسان في النهي وهذا شيء ناطق لفرو العلم في الاصول اما اذا كان كان النفي من باب النسخ والتمتع بالشيء فانه إثبات لماذا لضدني فهو يدل على كمال اقتصاف على اتصافه بكمال غضه فاذا نفى عن نفسه النوم فلكمال حياته وقيوميته وإذا نفى عن نفسه كعب والإعياء فلكمال قدرته ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لعوب يعني من كعب وإعياء وذلك لكمال قدرته سبحانه وتعالى وقوته وعلى هذا فقص وإنما قلنا بذلك لأن النفي المحط عدم المحط والعدم المحض العدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا انتبه لغاية إنما قلنا هذا بأن النفي المحض عدم المحض والعدم المحض ليس شيئا فضلا عن أن يكون فمالا فإن العدم المحض عدم ليس بشيء <تصفيق> فضلا عن يكون عن أن يكون يكون كمالا ولهذا نقول ما من صفة النفاه الله عن نفسه إلا وهي تتضمن ثبوتا مقابلا لهذا النفس وإلا لو كانت نفس محرم لم تكن كمالا نعم طيب القاعدة الثالثة والثلاثون المرض في القرآن مرض القلوب المرض في القرآن مرض القلوب نوعان مرض الشبهات وشكوك ومرض الشهوات للمحرمات والطريق إلى تمييز هذا ها ومرض شهوات والطاقات المحرمات عندنا مخدر لا ماشي نعم والطريق إلى تمييز هذا من هذا مع كثرة ورود ورودهما في القرآن يدرك, يدرك من السياق فإن كان السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من, من, أموره كان من, من, أمور من أمور الدين كان هذا مرض الشكوك والشبهات وإن كان السياق في ذلك المعاصي وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل إليها كان مرض شهوة وجه حصار المرض في هذين النوعين أن مرض القلب خلاف, خلاف صحته, وصح خلاف صحته وصح وصحة خلاف صحته وصحة القلب الكاملة بشيء بشيئين بشيئين بشي بشي بشي بشي بشي كمال علمه, ومع كمال علمه ومعرفته, ومعرفته ويقينه وكمال إرادته وكمال إرادته ما يحبه الله ويرضاه فالقلب الصحيح هو الذي عرف الحق واتبعه وعرف الباطل وتركه فإن كان علمه ستا وعنده شبهات تعارض ما أخبر الله به من أصول الدين وفروعه كان علمه منحرفا وكان مرض قلبه, وكان مرض قلبه قوة, قوة, قوة, قوة وضعفا بحسب هذه الشكوك والشبهات وإن كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من معاصي الله كان ذلك انحرافا في إرادته ومرضا وقد يجتمع الأمران فيكون القلب منحرفا في علمه وفي إرادته فمن النوع الأول فليسي تعالى فليسي تعالى فليسي فمن النوع الأول قوله تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض وهذه وهي الشكوك والشبهات المعارضة المعارضة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم فزادهم الله مرضا عقوبة على ذلك المرض الناسج عن أسباب متعددة كلها منهم وهم فيها غير معذورين ونغير هذا قوله, قوله وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم فزادت وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وكذلك قوله تعالى ليجعل ما ينقش الشيطان فتنة في في قلوبهم مرض والقاسية قلوبه والقاسية, والقاسية, والقاسية قلوبهم فإن مريض القلب بالشكوك بالسكوك, بالسكوك وبعث وبعث العلم في شيء يريبه ويؤثر فيه أقل شيء يريبه يريبه ويؤثر فيه به ومن الثاني قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض أي مرض شهوة وإرادة, وإرادة, وإرادة للفجور أقل شيء من أسباب الافتتان يوقعه في الفتنة طمعا أو فعلا فكل من أراد شيئا من معاصي الله فقلبه مريض مرض شهوة ولو كان صحيحا لا تصف ولو كان صحيحا لا تصف بصفات الأزكياء الأبرياء الأتقياء المنصفين بقوله ولكن الله حدد إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعسيان أولئك هم الراشدون فضرا من الله ونعمه فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره الله فليحمده على هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم وليسأل الله السبات على ذلك والزيادة من فضل الله ورحمته القاعدة الرابعة في القاعدة أن المرض مرض القلوب ينقسم الى إلى قسمين مرض شبهة وهو نقص في العلم ومرض شهوة وهو نقص في الإرادة فإذا اعتلت إرادة للإنسان فذلك مرض الشهوة اعتلت بمعنى صارت إرادته غير ما يرضي الله ورسوله فهذا مرض مرض قلبه إيش؟ مرض شهوة وإذا اعتل القلب بالجهل صار مرضه مرض شبحا لأنه اشتبه عليه الحق فصار مريدا بذلك وفحة القلب وسلامته أن من الله على الإنسان فيجتمع في قلبه كمال العلم وكمال الإرادة فإذا اجتمع في القلب كمال العلم وكمال الإرادة, في الإرادة فهذا هو قلب الصحيح السليم وفتش نفسك فتش قلبك عالج أعتقد أن بعض الناس يطهر بدنه كل يوم الصابون وأثنانه بالخشات نعم لأن لا يكون فيها وثق ودمع لكن القلب المسكين مفروف يشتبع عليه الحق يريد الباطل ما يهم ولهذا يجب أننا نطهر قلوبنا وننظر فيها كل يوم نضعها في المختبر والتمحيط حتى ننظر أصحيحة هي أم ميرها ولعلك تقول كيف يكون هذا القرآن سببا لزيادة الإيمان في قول وسببا لزيادة الزجس في قول آخرين فعما لنين آمنوا فجالتهم إيمان وهم يحتفشوه وعما الذين في قلوبهم مرض فجالتهم ضجس إلى رجس لأن المؤمنين إذا نذرت الآية صدقوا بها صدقوا بها والتصديق زيادة في الإيمان وأما المناكات الذين في قلوبهم مرض فإذا, فإذا في الآية استكبروا عنها وشكوا فيها وكذبوا فالجدادوا بذلك ردثا إلى ردثا ويارب الله وماتوا وانكافوا هنا هذا أسهى دل القرأن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الامكان مع... أن من ترك ما ينفعه 34 دل القرأن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الامكان مع الامك... مع, مع ان كان بما يضره وحرم الامر الامر الاول وحرم الامر الامر الاول وذلك أنه ورد في عدة آيات أن المشركين لما زهدوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة الاوثان ولما استكبروا عن انقياد الرسول بزعمهم أنهم بشر ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل لكل والدين ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة على واضح لما عدلوا عن عبادة الله مش عبدوا الناف والعسل ولما لم ينقادوا الاتباع وصرعية في اتبعوا أبا جهل وأشباههم قال ابن قيم هربوا من الرق الذي خلقوا له فقلوا برق النفس والشيطان فهؤلاء لما هربوا من الرق الذي خلقوا له هو عبادة الله عز وجل قلوا برق النفس والشياطين فكانوا عبادا للشياطين ولأنفسهم الأمارة السوق نعم ولما ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوه ثم تركوه قلب الله قلوبهم وطبع عليها وختم فلا يؤمنون فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم ولما بين لهم الصراط المستقيم وزاغوا عنه اختيارا وريعاً بطريق الغي عن طريق الهدى عوقبوا. بطريقة الغي على طريق على طريق الهدى عوقبوا. جعل الله قلوبهم وجعلهم حائرين في طريقهم. ولما أهانوا آيات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب المهين ولما استكبروا عن قياده الحق أذلهم الله في الدنيا والآخرة. ولما منعوا مساجد الله ان يذكر فيها اسمه واقربوها ولما استكبروا على الانقياد للحق أذلهم في الدنيا والاخره ولما منعوا مساجد الله أي يذكر فيها اسمه وأخربوها ما كان لهم بعد ذلك أن يدخلوها إلا خائفين ومنهم من عاهد الله لئن آتنا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم